قَيِّمًا لَّا يُدْرِ بَأْسًا شَدِيدًا مِّلَّذُنْ هُوَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتخذ اللَّهُ وَلَدًا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 إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا باللدن كرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا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 لَ لَا يَأتُونَ عَلَي بِسُنطانِ بَيّن فَمَنْ أَضْلَم مَِّ نِ فْتَرَ عَلَ اللَِّ كَذِبَ وَإِذِ ْتَزَنتمُهُم وَماَا يَعبُدونَ إَِّ اللهَّ فَأَمَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ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 وَكَلْبُهُم بَاصِطُ ذِرَعَيْهِ بِالوصد لَ إِطَّلَ تَعَلَيْهِم لََّيتَ مِنهُم فِرَارَهُ وَلَمُ لِتَّ مِنهُم رُحبَ وَكَذَانِكَ بَعَثْنَاهُم لتَسَ أَلُ بَينَهُم قَالَقَائِلُم مِنْهُم كَمْلَ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 وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَأَنَّ السَّاعةَ ل رَيبَ فِيهَا إِذْيتَنَ زَعونَ بَيْنَهُم أَمْرَهُم فَقُبُنُ عَلَم بُنْيَانَ الرَبُّهُم أَلَمُ بِهِم قَالَ الذي نَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَاتَّخِذًَا عَلَيْهِم مسْجدِدَ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 مَا لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعاشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وَلَا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا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 وَيَلْبَسُونَثِياب خُدْرًَا مِمْ سُندُسِ وَإاجْتَدْرَقِم مُتكينَ فِيهَا علىأَرائِك نِعمَت ال الثوَابُ وَوحَسُونَت مُرْتَ فَقَا وَضّلِ بَلَهُ مثَلَ الرَّجُ لَْنِ جعَّانِ أَ أحدَدهِ مَا وَحَفَفْنهُمَا بِنَخلِ وَجعَناَا بَْنَهُ مَا زَرعَ كِلتَنْجَ النَّتَْ آتَت أُقُهَا وَلَم تَضلِم مِنه شَيْئَ وَفَجررنَا خِلَ لَهُ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 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أكفرت بالذي خلقك مِنْ تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا ادخنت جنتك قلت ما شاء الله ولولا ادخنت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله تراني انا اقل منك ما له وولد فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلم تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَتَانِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَتَرَاكَبُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا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 بِسَنِ الظَّالِمِينَ بَدَلًا مَّا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضَدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَا ادْعُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ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 ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال وكان الإنسان أكثر شيء جتلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا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 وإنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ نُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ فَلَهُمْ مَوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا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 فَلََّا بَنَغَ مَجمعَ بَيْنِهِ مَن سِياحتَهَُا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِيبَحُْر السَّرَابَ فَلََّا جَوزَا قَالَ لِ فَتَهُ آتِنَ غدَ أَناَا لَقَدلَقِنَ مِن سَفرَرِنَ هذا نَصَبَ قَالَ أَرَأ تَ إِذْ أَوينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانُهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أن أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا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 كَلَمْ تَسْتَطِيعْ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فآبوا, فآبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا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 فأردت أن أعبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن نبدل لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنوز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرج كمزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل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 قَال هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوتُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَلُفِي خَافِي الصّول فَجَمَعَنَّهُم جََّ وَعرَدْنا جَهَمَّ مَا يَمَائِذِ للِكَافِرينَ عَرضى الذيَّينَ كَانَت عَعيُنُهُم فيِي رِطَ إِعَ ذِكر وَكَالوا لَا يَسْتَطيعونَ سَمّ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأحسرين أعمالا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 فَنَنقِيمُ لَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ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 ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجون قاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا تابعوا كل جديد على صفحاتنا التاليه على صفحاتنا التاليه